بسم الله الرحمن الرحيم لا أكتم بيوم القيامة ولا أكتم بالنفس اللوامة أحسب اليوم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أيان يوم القيامة فإذا القمر يقول الإنسان يقول ما إذن أين المفر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأظهر لا تحلت بذي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا Oh. Yeah. يفعل بها ساخرة <تصفيق> اَلا فَذَكَرُوا لَوْ صَنَّا وَلَكِن كُنْتُمْ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَذْلِي يَتَمَاوَى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن قفة من ملينا ثم كافة سوى ثم كان على قط فقال قف سوى فجعل منه الزوجين ذكران أليس ذلك بقادر على